فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نطيبهم غير من ولقد آتينا نوسى الكتاب فاختلق فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت ومن وَلَا معك ولا بِمَا إنه بما تعملون بطير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون